بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون, والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين, آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الذين غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله